موفق خيرًا من أنا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباري الذين اصطفى اما بعد اخواني واحبابي في الله اخواتنا الفضلات الكريمات العفيفات الراغبات الى الله المجاهدات في زمن الفتنة القابضات على الجمر الملتزمات لحجاب امهات المؤمنين اسأل الله ان يجعل كنا كل كنا مع امهات المؤمنين في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك القادر عليه ربنا يبارك لنا في هذه الايام العظيمة اللي احنا فيها جمعا قلوب من, من نور الله نور السماوات والارض حايزين اخواننا اقرب من اكتر خلاص الايام بتنتهي ايام عشر في الحجة حايزين انهم بقى بنور الله في هذه الايام النهاردة الحلقة التمنى فضلوا منه الله سبحانه وتعالى وهنتكلم عن ايه ايه ايه يعني إباء الرشدة بتاعت أسباب تحصيل النور كلمنا الحلقة اللي فاتت عن أربع وسائل لتحصيل النور في الآيات رقم واحد المجاهدة في الافتقار والتوسل والدعاء يا ترى من فيكو اشتغل في الدعاء مبارح رقم التن المجاهدة في القرآن يا ترى من فيكو جاهد في تلوة القرآن مبارح رقم تلاتة عبادة العبادة في المساجد نزوم المساجد والعقوف على العبادة في المساجد يا ترى من في كل اعتكف ولو ساعتين كده بنيت الاعتكاف في المساجد رقم اربعة مطلق العبادة في قول الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة رقم خمسة الاتصال بالدهر الاخرة من اعظم الحاجات اللي بتطور القلب ليه لان الدهر الاخرة عاملة زي مكوى بتحرق بؤر الشهوات اللي في القلب فبتطهر القلب فبتطهر القلب بتطهر القلب قال تعالى يخافون يوما نكر للتعظيم يخافون مدارع مستمر خف مستمر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار كلمة مهولة جماعة لو فهمنا يعني ايه تتقلب فيه القلوب والابصار قلوبنا تتخلع من الخف من يوم الايامة ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ده الباب الخامس يعني ايه تتقلب فيه القلوب والأبصار تقلب القلوب غير تقلب الأبصار تقلب الأبصار يعني واحد قاعد يشوف مناظر انتوا حارفين عينيه المشاهد قاعده تخطف عينيه من بعضها كاني اشوف منظر الجنه تخطف عينيه يقعد بعد كده النار تصعر يبص لها تخطف عينيه من الجنه بعد كده يشوف ناس بتعدي من على الصراط يخطفه عينيه تتقلب فيه الابصار يعني العينين قاعده تتقلب ما بين مشاهد النعيم ومشاهد العذاب ومشاهد الاحوال وحشود البشر وتنزل الملائكه ونصب الصراط ووضع الميزان والعرض على الله والسحب الى الله والسوق الى الجنة وتطاير الصحف ومشاهد البعث المهولة وانكدار النجوم وانطفاء الشمس وتكورها وفطار السماوات وتشقق مراز رهيبة يا جماعة تقلب الابصار كأن محدش عارف يمسك بصر وخلاص الابصار فقد الانسان السيطرة عليها من اهوال المشاهد التي يغاها امالتا تقلبوا فيه القلوب ببين الخوف الرجاء يشوف منظر ناس رايح الجنة قلبه يقول بس ربنا يبحثني زي رحمهم <تصفيق> بعد كده شوف ناس عصوا نفس المعاصي اللي هو عملها بتثقل النظر انا كده ضايع ضايع ولا حسب بالله اعمل ايه يعني كلمه كبيره قوي لو عشنا فيها تتملى علينا حياتنا وتتملى علينا قلوبنا وتبقى دافع رهيب ان احنا ننطلق في السماء للدار الاخره يا ترى اخواننا مين فينا بيسمع دروس عن الدار الاخره مين فينا بيسمع مين فينا كل اسبوع يجيب درس عن الجنه والنار ويسمعه احنا محتاجين يا اخواننا يخافون يوما فيه القلوب والأبصار اللي خافوا بها ربنا داهم ايه واللي ما خافوش حصل لهم ايه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا واحد اتنين ويزيدهم من فضله تلاتة والله يرزق من يشاء بغير حساب دي تلات أنواع من معاملة الله للصالحين للناس اللي خافهم ربنا المعاملة الأولى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يعني يا جماعة يعني ربنا يديك ثواب أحسن حاجة عملتها في حياتك كأن دي اللي انت فضلت تعملها كنتول حياتك يعني ايه يعني أنا طالب في الامتحان عشر اسئلة جوابتهم سؤال جبت 3 من 5 وسؤال 2 من 5 وسؤال 4 من 5 وسؤال 5 من 5 ففي الاخر يجمعوا المتوسط يجمعوا ويقسمهم واخد المتوسط المتوسط مثلا 3 من 5 ربنا بقى قال مش هعملك كده قال لو انت مثلا قمت ألف ليلة فمنهم ليلة بكاتي وانا همرت الدموع من قلبك وعناكي وفي تصامة ليلة كانوا عادي بس قمت الليلة ربنا يعملك بأحسن ليلة قمتية كأن ده قلمت كله ايه ده اتكلامنا اخوانا يخلينا نجدن لان في ملتزمين سابوا عبادات لانهم مش لاقين قلبهم فيها في ملتزمين سابوا قيام الليل لانهم مش لاقين قلبهم فيه سابوا جلسه الضحى لانهم مش لاقين قلبهم فيها تخيلي احسن جلسه ضحى قعدتيها في حياتك هي دي اللي تتحاسب عليها كل جلسات الضحى احسن قيام ليله قمتها في حياتك هو ده اللي تتحاسب عليه قيام الليالي كلها يعني تخيل ليالي قمتها وكان قلبك مش حاضر تتحاسب ان هي زي الليله اللي انت دموعك او فيها البكاء عشان اللي بيسيب اعمال لانه مش لايه قلبه فيها ده هيندب يبقى دي اول معامله ان ربنا يعاملك ده احسن حاجه انت عملتها ليجزيهم الله احسن ما عملوا الا اعلى بنا ويزيدهم من فضل يعني ايه يزيدهم من فضل يعني انت شغال مثلا في في وظيفه في اخر الشهر رايح بتقول المرتب فقال المرتب مثلا هديك انت اعلى مرتب ليك ممكن تاخده بالحوافز بكله 5000 هتاخد ال 5000 الشهر ده كامل ليه إيه إيه انا لاني في يوم انت اجتهدت فيه في ال 30 يوم فانا هعاملك ال 30 طب ويزيدهم من فضل بقى خد عشر تلاف جنيه ليه خمس تلاف اللي بقين دول ايه زيادة انت لا اشتغلت بهم ولهم حقك زيادة مين, اللي مين بيعمل في الدنيا حد كده يا اخوانا ربنا ربنا اللي بيعملنا كده ويزيدهم من فضل كمان سواب على اعمال لم تعمليها اصلا يا رب يد طب اللي تالتة بقى لطار العقل والله يرزق من يشاء بغير احسن تخيل بقى اما الاول مية هديك خمس ثلاث. هديك الحد الاعلى من الحواف الزورات التالي هديك عشر تلاف يعني خمس تلاف كمان ما هو حقك في اي شيء التالتة هقوم فتح لك الخزنة وقل لك خد اللي انت عايزه ازاي ده الموظف ده هير احسان او ربنا يديك الجنة تمتع بماشي كل أبواب الجنة ليك وكل أصناف نعيم الجنة ليك تمتع بماشي كل ده ليه؟ عشان يخافونا يوم أن تتقلبوا فيه القلوب والأبصار عشان خايفين من يولي يامن عشان ناس صالحة يا جماعة يبقى الباب الخامس في الوصول إلى النور وفي إنارة القلب وفي ان احنا نوصل لقلوب من النور هو الخوف من الدار الأخرى دول اللي خافوا يا رب دول اللي خافوا طبع اللي ما خافوش اللي ما خافوش ربنا جاء فيهم حتة قايتين يقطوا الوسط والذين كفروا ما خافوش فعصوا ففضلت المعصية معهم لحد ما وصلتهم للكفر والذين كفروا ربنا جاب هنا مثلين مثل فقاية 39 ومثل فقاية 40 فقاية 39 اعمالهم كسراب بقيعة ده الكافر او البعيد عن الله اللي عمل اعمال خيرية اللي عمل جمعيه خيريه اللي عمل جمعيه حقوق انسان اللي كان انسان اصلا بيعمل حاجات فيها خدمه للناس وخدوم واخلاقوا عالية ولكن ما عندوش التوحيد الايه اللي بعدها او كظلمات في بحر لوجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه صحاب ده الكافر الضائع اللي كان بيزني وبيفجر وبيسرق وبيقتل يبقى الاولاني اللي كان في نظر الناس انسان صالح يقول لك بالجس يدخل النار ليه يا رب يسلم يا رب يدخل الجنة ويدخل الجنه انما هو الان رجل كافر بالجس يدخل النار وهو بيطلع مليار دولار للفاره والمساكين والملياردر الفلاني بتاع العرب يدخل الجنه ليه وهو انسان بيشرب خمره وبياكل هو مين قال لك ان الملياردير بتاع العرب يدخل الجنه الله أعلم ومين قالك ان مش هتحسب على شلم شلم ومش هتحسب على بعصايا بعصايا من لك يا جماعة بنتعامل بمنطق أمن غريب ومين قالك ان ربنا مش هيدي التاني ان كان في قلبه خير ومين قالك ان كل اللي عمله التاني يسوي حاجة لو من غير توحيد لو من غير ختم التوحيد لو من غير الندال الله سبحانه وتعالى فشوف الأولانية أعمالهم كسراب السراب الصرابة جماعة الناس اللي بتعمل اعمال فاكرة انها كويسة بات لانها مش لله كلها صراب كصراب بقيع القيعة الصحراء اللي مفيش فيها حتى عبار مية فحتى لو الواحد حفر مش هيطلع حاجة يحسبه الضمان ماء زي اللي ماشى على طريق صحراوي وشايف الصراب شايف المية بعيدة وبيحسبها مية قاعد يجري يجري يجري, يجري حتى اذا جاءه لم يجد شيئا يوم اللي انا يموت يموت على بق يفتكر ان اعماله اللي عملها في الدنيا تغني عنه شيء يجري عليها لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب يبقى ده العمل اللي عمل اعمال كويسه ولكن ليس مخلص ليس معه التوحيد ليس لوجه الله الثاني بقى ليه ايه, آية الظلمات الاربعة او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه знحاب ظلماتهم بعضها فوق بقى بعض. القرآن هو الشمس المنورة وقلبه وفطرته في قاع البحر وما بين القرآن وما بين قلبه وفطرته اربع ظلمات الظلمة الاولى جماعة ظلمة ايه؟ ظلمة الصحاب اللي هي الشبهات والظلمة التانية والتالتة موج من فوقه موج الشهوات المائجة الهائجة في القلب والظلمة التالتة لا جي عمق البحر حتى دفنت فطرته في الأعمار يبقى الآن دي بتقول إيه بتقول ان الفطره مدفونه في الاعماق ازاي نور القران هيوصل للفطره يعني يا جماعه ايه المشكاوي ايه عن الفطره بتتكلم عن اسباب جلاء الفطره ازاي الفطره دي تنور ثاني لحد دلوقتي اتكلمنا عن خمس وسائل لجلاء الفطره احنا في السبب الخامس لجلاء الفطره ل... ل... ل... لتفجير ايه الفطره دي ايه الفطره اللي قاعد بتتكلم عنها ايه الفطره اللي قالت الانوار وايه الفطرات بيتكلموا عنها الفطره دي يا جماعه برمجة داخلية يعني ايه برمجة داخلية يعني الوقتي لو واحد اتولد او ملاش كده لو انت مثلا ماشية في صحرا فجأة لقيت مدينة متأسنة مبنية فيها قصور وفيها محلات عصير وفيها وانت مش يعني ايه اللي جابها هنا اول سؤالها تسألي مين اللي عملها تاني سؤالها تسألي مين اللي عمل اعمل لكل ده لو المدينة دي مترتبها فيها الفواكه اللي بتحبها والاعصار اللي بتحبها هى دي الفطرة الفطرة من الانسان لو طلع لا في انبياء ولا في قرآن ولا في واعز ولا في اي حاجة و في الدنيا كده هو مين اللي عمل الدنيا دي ويقول الحد عملها والحاجة التانية مين اللي عملها تتناسب مع احتياجاتي مين اللي عملها بالزبط تتناسب مع اللي نفسي فيه ولا أنا عايزه هى دي الفطرة الفطرة دي قوه جبارة جواك قوه جبارة جواك لو الفطرة دي جوليات هتكسر الدنيا عشان كده في صورة الشمس الشمس هنا رمز للفطرة صورة الشمس صورة الفطرة اللي بتتكلم عني الصراع بين النفس والفطرة ونفس نوا ما سواها لما الفطرة انتصرت على النفس في صورة الشمس والشمس المهولة القوة النورانية الجبارة اللي شبهت بالشمس لايت تفجر النور اللي فيها زي نور الشمس لذبطي غرق الدنيا كلها في سوانش ينور الدنيا انت جواك شمس بس مش عارفة تطلعيه تمس عليها بسبب الزنوب عشان كده بعد صورة الشمس جاءت ثلاث صور رهيبة صورة الليل فأما من أعطى طلع ماله كله لله مالي كل ليك يا رب بعد كده صورة الضحى والضحى والليل اذا سجل يعني النبي وقعد يعمد ربنا طول النهار وطول الليل يعني عمري كل ليك يا رب بعد كده صورة الشرح فاذا فرغت فانصب كل ما تخلص عمل صالح ادخل على العمل الذي يليه يعني جهدي كل ليك يا رب يعني بعد صورة الشمس بعد صورة الفطرة لما انتصرنا على النفس وجلية الفطرة جاء ثلاث سورة رهيبة صورة جايبالك بطولات مالي كله ليك يا رب اللي هي الليف وبعد كده صورة جايبالك بطولات عمري كله ليك يا رب اللي هي الدوحة وبعد كده صورة جايبالك بطولات جهدي كله ليك يا رب اللي هي الشرح كأن لو الفطرة دي جوليد كأن لو الحلم دا تحقق كأن لو يوقض دي حصلت لو الفتيرة لو الفطرة لقطت تاني مش عايزة طلقت هاتعابلة زي عهود الكابريت المنحول قاعد حج في علم التكابريت مش عايز يلقى لو الفطرة دي ينتف الثاني وتصنفر الثاني وتجلى الثاني ورجعت زي ما كانت يوم ما ربنا خلقك بالشمع اللي عليها ولقط الثاني لقطت ازاي بال... بال... بال... بالادويه اللي احنا بنقولها دي لو الفطره لقطت هتبقى عمرك كله وجهدك كله وبالك كله ليه ربنا هتبقى بطل, هتبقى بطل. لو كنت ايام القران ربنا هينزل فيكوا قران زي ما نزل في ابو بكر الصديق سوره كده يا يعني اي اي يعني الفطره at بتقول لنا الفطرة الفطرة ربنا شباها في القرآن بالشمس بصورة الشمس دي شمس قوة جبارة وبرمجة جبارة داخلية تخلي تنور لك كل حاجة في حياتك لو انت خدتها يبقى الحد دلوقتي خدنا خمس أدوية خمس أدوية لجلاء الفطرة ولعودة الشمس جوه قلوبنا تاني خمس أدوية لإنارة القلب مرة أخرى ايه هم الخمس أدوية عندوا معاي مجاهدة في الافتقار والتواصل والدعاء تاني المجاهدة على القرآن رقم ثلاثة العبادة في المساجد رقم اربعة مطلق العبادة بجماعة نوع العبادة رقم خمسة الخوف من الدار الاخرة والاتصال بالدار الاخرة والاتصال بنور الدار الاخرة يعني معنى كبير اوي ومعنى عظيم اوي ومعنى مهول اوي والايات جابت عقبة اللي خافهم ليجزيهم الله احسن ما عاملوا وعقبة اللي ما خافوش في الاخر كسراب بقيعة وفي الاخر ظلمات بعضها فوق بعض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 ما يا جماعة غير الـ الـ الـ النور الاخراني ما يا جماعة غير الدواء الاخراني ألم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات ألم ترى ان الله يسجي سحابا بيجمع قطع السعاب مع بعض ثم يؤلف بينه يخليه سحابة كبيرة ثم يجعله ركاما السحاب الركامي اللي بيترقم فوق بعضه فترى الوضق يخرج من خلاله الوضق هنا ماء المطر اللي بينزل ويعني سمعت ان الوضق كمان اشعت الشمس اللي بتنزل مبان الصحب ودي بقى منظر طح فيخلع القلب وينزلوا من السماء من جبال فيها من برد فيصيبوا به من يشاء ويصرفوا عن من يشاء يكادوا سنبرطه يذهبوا بالأبصار الآية ديت هي طريق تكوين السحاب الركامي غير آية سورة الروم آية سورة الروم فيبسطه في السماء كيف يشاء ده السحاب البساطي آه السحاب الركامي غير السحاب البساطي والاثنين موصوفين في آتين الآيتين وده من الاعجاز العلم المهول ولكن له وخر للتفصيل يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لولي الابصار والله خلق كل دابه من ماء فمنه من يمشي على بطنه ومنه من يمشي على رجلين ومنه من يمشي على اربع ايه كل ده يا جماعه التدبر في خلق الله شوفوا كم ايه في التدبر الم ترى ان الله يسبح له بارك الله ربك وسماوات الارض الم ترى ان الله يزي سحابه يقلب, اللي يقلب الله يقلب الله الليل والنهار والله خلق كل دابه من ماء خمس ايات عن التدبر في خلق الله مع ايه المشكاه يعني كان من اعظم اسباب جلاء الفطره ان تذهب للاماكن التي لا تزال على الفطرة الطبيعة بحاول كل اسبوع ان انا اروح مع بعض اخواني في مكان خلوي نقعد نتدبر مع بعض حيث ان احنا عاديين في الجنة يا جماعة بص للشمس ونازلة على النيل بتخلي لونه ده بيش اللي على الشط الثاني مد البصر أو يعني يعني الخضرة اللي على الشط التاني بمساحة جميلة طيبة اش تقول مد البصر او الان طبعا انت عارفين مناظر الطبيعية مش كثيرة او في, في كل البلاد ووراك خضرة والسنى فوقك والسحاب والطيور اللي طايرة مناظر اخوانا تقلع القلب لمين ده يا رب لمين ده مين متكبرين للي عايزين يصلوا الى الخالق من المخلوق للي عايزين يعني انا لما اجيب لك هرم مين اللي عمل ده فلان واجيب لك قنبله نوويه طب من اللي عمل دي هو نفسه فلان واجيب لك كمبيوتر طب مين اللي اخترع هو نفسه فلان هتنبهر بفلان من اللي خلق السماء الله ومين اللي خلق المجرات الله ومن اللي عمل النباتات الله ومن اللي عمل الاسماك الله ومين لا ع... كل ده الله المفروض تنبهر بقدرة الله وجلال الله كنت قاعد مع اخواني بنبص في السماء كده قولوا في السماء دي ان السبدي السمدي ما اللي خلق السما دي نخاف واحنا معاه اللي خلق السما دي يدفع ان انا اعصيه اللي خلق السما دي لو انا نفسي في حاجة ما يقدرش يحقق لي احلامي اللي خلق السما دي في حد ينفع يبقى الاول في حياتي غيره التدبر ده بيقلب كيانك بيقلب حياتك كثيره انا اقول لاخواتي ثلاث حاجات اللي بيعملهم هو اللي بيتربى اللي ما بيعملهمش ناقص كتير جدا الاتصال بالقران والجلسات القرآنية ودروس التفسير رقم 2 التدبر في خلق الله رقم 3 الجولات الدعائيه والنزول الناس اللي بيعمل التلاتة دول هيبقى راجل هيبقى بطل من ابطال الدين اللي ما بيعملهمش متأخر كثيرا جدا يبقى اخدنا الرشدة يا جماعة كنا اخدنا ستة ادوية عظيمة جدا وفي النهاية لقد انزلنا ايات المبينات ولكن الله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم رجعنا للافتقار تاني فابتدأت الايات بالافتقار وانتهت بالافتقار حفظنا الست اعمال يا جماعة احنا الوقت خلص خلصنا الحلقة التمنى في السلسلة يعني بإذن الله لسه حلقة واحدة بإذن الله سبحانه تعالى معنا في هذه المسجifications عون الله وحوله وطوله بإذن الله سبحانه تعالى حفظته لأدوية عايزك, عايزك تكتب الأدوية عايزك تلخص الأدوية ونبدأ مع بعض كل اسبوع نروح جلسة تدبر في الخلق آآ آآ كل اسبوع نعود لنا ليلة او ساعتين تلاتين او جلسة تضحى يوميا بناية الاعتكاس في المسجد نذهي ربنا بين الأدان الوقت ده لان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد عشان نفوز باجابه الدعاء لانه دعاء لا يرد يا جماعه يبقى لنا اوراد عباده ثابتين مستمرين عليها باذن الله سبحانه وتعالى ورد القران لازم نقرا قران لازم نسمع دروس تفسير يعني دروس الدار الاخره كل اسبوع لازم من على موقع زي موقع طريق الى الله اكتب الطريق الى الله على جوجل كده هتدخلي هتلاقي دعاء كتير قوي اسمعي كل اسبوع درس عن الدار الاخره من الدعاء اسمع عن الجنه والنار حتى في الاسبوع عشان قلوبنا تنور بنور الايمان يعني اظن الرشدة يعني الرشدة اللي احنا قلناها الحاجات الزيادة اللي احنا قلناها جديدة مؤخرا استمع عن الدار الاخرة والتدبر في خلق الله امانات عظيمة فرصة عظيمة في احب الايام الى الله ان احنا نحاول نجلي فطرتنا ونبقى اطهر قلوب في الطريق الله سبحانه وتعالى قلوب من نور يا ربنا وارهلنا يا رب يا تنسوش يا جماعة الاعتكاف يوم عرفات تنسوش يا جماعة الاعتكاف في اي اي يعني هذه الايام الفاضلة التعريف بالامصار ان الناس تنزل يوم عرفات تعتكف في المساجد وتملأ我的? الدنيا كلها بنفس الاعمال الاهل العرفات بيعملوها لعل الله يمنع علينا جميعا بما من به على اهل العرفات ربنا يبرك فيكم ويسددكم وربنا ينورها لكم يا رب اللهم اجعل لنا نورا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا يا رب نور لنا فطرتنا يا رب يارب نور لنا اقلوبنا يا رب يا رب املا صدورنا بالنور يا رب اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين اللهم عمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجدكم الله خيرا الا يا باغ الخيرات